وصلي, وصلي أريدت جهل الباري وصلي الكمراء وحديث أسمع وصلي اذكر للنبي وآله أو صلي وصلي وصلي وتسلم يا المحب من كل اذيان صلوا, صلوا, صلوا يا ناس على الهادي نبينا صلوا يا ناس على سيد البريه على نبينا. والعلي الروح نقدمها المزيئ صلوا يا ناس على الهادنا بينا والحسن نوري شعب الفرح ضيئ صلوا يا ناس على الهادنا بينا هنو يا ناس أرض مكة ومدينة الله. صلوا يا نبينا صلوا يا ناس على سيد البريه صلوا يا ناس على الهادي نبينا والعلي الروح نقدم هالمسيه صلوا يا ناس على الهادي نبينا والحسن نور يشع بالفرحه ضيه صلوا يا ناس على الهادي <صلاح> صلوا يا ناس على الهادي نبينا صلوا يا ناس على الهادي نبينا على حسين وجماله صلوا يا ناس على العباد قمر نور الدلاله صلوا يا حلو محيا الرساله صلوا يا ناس وعلى الميعاد تلاقينا وجينا صلوا يا ناس على الهادي ناس على حسين وجماله صلوا يا على الهادي نبينا جينا العباد قمر نور التلاله صلوا باقير حلو محيا الرساله على الهادي نبينا وعلى الميعاد تلاقينا وجيناه صلوا يا ناس على الهادي نبينا صلوا يا ناس على الهادي نبينا صلوا يا ناس على جعفر الصادق صلوا يا ناس على الهادي نبينا وابن عمل أسر سمدرب الحكايا صلوا يا ناس على الهادي نبينا وعلى ابن Re شمس المشارك صلوا يا ناس على الهادي نبينا أجمل أشموس يشع ضيها على صلوا يا ناس على الهادي نبينا صلوا يا ناس على جعفر الصادق صلوا يا ناس على الهادي نبينا ابن موسى رسم درب الحقائق صلوا على ابن الرضا شمس المشارق صلوا يا ناس على الهادي أجمل شموسي شيعضيها علينا علينا صلوا يا ناس على الهادي نبينا صلوا يا ناس على الهادي نبينا ننوا لزنائ الجوا تجمل أغاني يا ناس على الهادي نبينا ولعل الهادي يقد مولى يا ناس على الهادي نبينا منهج العسكري يصبح ظماني يا ناس على صلوا يا ناس على المهدي ولينا على الهادي نبينا منو لابنا الجواد على الهادي نبينا والعلي الهادي نهج العسكري يصبح ضماني خللو يا ناس على الهادي نبينا خللو يا ناس على المهدي ولينا خللي يا ناس على الهادي نبينا على هادي نبينا الشاعر اللديب خادم علي